عايش عهوك حظي انا بعيوني داري تغفى وانا الصغر ليالي بقلبي بيكي بعيوني حكي ولا عم بشتكي ولا في جافيك I'm Hej, nie!